اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين والتابعين لهم ب إ ح س ا ن إلى يومي الى إ فإن خ و ا الكرام الحديث كتاب الله ا ن ل أصدق ت ع و خ يوم ر الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله صلى عليه هدي محمد س ل وشر الدين أ م م و ر ح ث محدثة ا ا ضلالة ضلالة ت ه وكل وكل وكل بدعة بدعة ف ا ل ا بالله من النار وما يقرب إليها ر يقرب نعوذ من من وعلا قول سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إ ل ا ما فهمتنا إ ن ك أ ن ت الجواد الكريم إ خ و ا ن ي الكرام بارك الله لي ولكم في هذا الشهر المبارك العظيم شهر ا ل ر ح م ة و ا ل م غ ف ر ة و ا ل ع ط ق من النار شهر ا ل ق ر آ ن وشهر ا ل القيام والصيام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أ س أ ل الله أ ن يجعل ن ا فيه من الصائمين الخائمين إ ي م ا ن ا واحتسابا لرب العالمين فيغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا امن بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أ ب و هاجر أ ن يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة إ خ و ا ن ي الكرام هذا الشهر المبارك شهر ا ل ق ر آ ن يقول فيه سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ف ل ي ص م ه هذا الشهر المبارك يكفيه فخرا ويكفيه فضلا ومكانه عند الله عز وجل أ ن ه خصه بنزول أ ف ض ل كتب الله ي ه و ا ل ق ر آ ن الكتاب المهيمن الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من رب العالمين الله عز وجل يصطفي ما يشاء ومن يشاء مما يشاء وممن يشاء صلى الله عز وجل اختار ل ل وجل ه عز من بين ا ل أ م م هذه ا ل أ م ة فقال كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس أختار من بين الناس الأنبياء الأنبياء الناس والمرسلين اصطفاهم من بين الناس واصطفى والمرسلين سيدنا محمدا صلى الله واصطفى الأمثنة ما شاء واصطفى من من من وسلم من بين بين بين عليه صلى كذلك واصطفى ا ل م د ي ن ة من بين البلدان واصطفى كذلك من البلدان بقاعا م ع ي ن ة ف ه ي المزاج خير البقاع بيوت الله وشرها ا ل أ س و ا ق واختار كذلك من بين ا ل أ ي ا م يوم ا ل ج م ع ة و أ ي ا م أ ف ر ى ايام الغيظ يوم الاثنين الخميس والعيدان ف ا خ ت ا ر من بين الليالي ل ي ل ة القدر وهي خير من أ ل ف شهر وقال في ه رمضان ا ليله القدر التي هي فيه كذلك انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الفشاره تنزل ا ل م ل ا ئ ك ة والروح فيها ب إ ذ ن ربهم من كل أ م ر سلام ي حسام ل ط ل ا ب صور لنا واحده في رمضان لأن فيها أنزل القرآن فيها خير من أ ل ف شهر ب عمر ة آ خ ر لهذه ا ل أ م ة لان م ذ ا ل أ فيها أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن وهل أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن ج م ل ة في ليله القدر ي في ليس العربين طبعا جملة أنزل لذلك ولكنه إلى بل من اللوح المحفوظ الى بيت ع ز ة في السماء الدنيا أ ن ز ل ج م ل ة في ل ي ل ة القدر لكنه تنزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في م د ة ثلاث وعشرين س ن ة والله عز وجل قال فيه ليس ا ل إ ن ز ا ل فقط من اجل التبرك أ و من اجل ت ق ب ي ل ه أ و من اجل زين البيوت به قال شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس و ب ي ا ت من ا ل ه د و ا ل ف ق هدن ا ل ق ر آ ن هو ا ل ه د ا ي ة هو ا ل إ ر ش ا د هو التوجيه ا ل إ ل ه ي هو النصيحه ا ل إ ل ه ي ة هو الوصايا ا ل إ ل ه ي ة لعباده هدى للناس لاحظوا لماذا قال في هذه ا ل آ ي ة هدى للناس وفي س و ر ة ا ل ب ق ر ة هدى للمتقين هو نفس الكتاب الفلا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في في لماذا هنا هدى للمتقين وهناك هدى للنهي ما الفرق بين هدايتين وفكر ي حالتين ا ل ق ر آ ن هدى ونور وروح من الله ولكن ما الفرق بين هدايتين فرمضان هدى للناس سوره البقره ا هدى للمتقين هدايه كما سبق ان اشرت في حلقه سابقه تنقسم إ ل ى قسمين هناك هدايه إ ر ش ا د وهي اعم وهدايه توفيق وهي اخص خاصه بالخواص للمخلصين والمخلصين اما هدى للناس يعني ارشادا وتوجيها وبيانا لكل الناس لبني آ د م بل ل ل إ ن س والجن فالجن ي ت ا د و ن ب ا ل ق ر آ ن وهم كذلك مكلفون ب ا ل ق ر آ ن و ب ر س ا ل ة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان هدايه ارشاد وتوجيه و بيان فقط ما معنى إ ر ش ا د وتوجيه هدايه العامه هو ان ا ل ق ر آ ن جاء ليبين الناس اجمعين صراط الله المستقيم و سبل الشيطان طريق ا ل ج ن ة و طريق ا ل ن ا ر الحق من ا ل ب ا ا ط ل ل ر ج د من الغي الضلال من الهدى ا ل خ ط أ من الصواب ما يجوز وما لا يجوز ما يرضي الله وما يغضبه ما يقرب إ ل ي ه وما يبعد عنه هذا اكتبوه هدى ولذلك للناس كافة بالعربية ولا بالإنجليزية ولا بالإسطانية ولا بالإيطالية ولا بالأمازيغية شئتا للناس الإسلام إيمان الناس لغة قبل وقبل بأي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 د ع و ة الناس عموما ليس المؤمنين فقط ان ل م م ؤ ي ن إن فقط ز ل ز ل ة ا ل س ا ع ة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعات عما أ ر ض ع ت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس س ك ا ر ا وما هم ب س ك ا ر ا ولكن عذاب الله شديد للناس ك ا ف ة يا بني آ د م خ ذ زينتكم عند كل مسجد يعني للناس عامة للناس لا فرق بين يهودي ونصراني ومجوسي وملحد وبوذي وعربي وعجمي ومسلم أ و غير مسلم يا أيها والقيام يرب عليك قائلاً الله يهدينا يعني يهديك يهديك الله إنما إنسان الله استقامة بعبادة العبادات المحرمات قائلا الله ما لا إنسان يا أو أو أخي بأن الله موجود وأنه إلى إلى ونحن تدعو تقوى موجود واحد من حرم أحد بترك عرف فرض صمد عليم خبير قدير معطي مانع نافع ضار م ع ذ مذل رافع خافض يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء وفرض عليك ا ل ص ل ا ة والصيام والحج والزكاه وفرض ع ل ي ك فرائض أ خ ر ى وحرم أ ش ي ا ء و أ ح ل أ ش ي ا ء و أ ر س ل ك رسولا صلى الله عليه وسلم بلغ إ ل ي ك ا ل ر س ا ل ة وخلف بعده صلى الله عليه وسلم و ر ث ة وهم العلماء يبلغون ما تعلموا من كتاب ربهم و س ن ة نبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تعرف هذه ا ل أ ش ي ا ء تكون قد هديت الهدايا ا ل ع ا م أ ي أ ر ش ف ت وعلمت الحق من الباطل والصواب من ا ل خ ط أ وطريق الله وطريق سبل الشيطان هذه الهداية أما الصواب أم. وأرجو أن أعلم و م ا ك يصلوا إ قلت الليه دينا. الليه دينا يعني بإن بإن بإن يصلي ق ل ت لهم ي د ي ن ا ع ن ا لا يدري ي لهم ي ن ا ي ع ن ي علمنا ب ان الصلاه واجبه وعرفوا بانها ركن اركان الاسلام وما عليك ان ي ص ل و أ او يشربوا الخمض ويتقي الله بعد عذاب ا ل خ ب ا ئ أ ام الخبائث قلت لهم لا يدري ن لهم يهزوا يعني لكم البار ويهزوا لكم القراءه م عادم متحكم فلما ي ه فحرمه ب س سأني اسألناك عن قال خ ر ل م ي تريت ومنافع وإثمهما من للناس نفعهما أكبر هذه ا ل آ ي ة على سيدنا عمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ن ك ت ج و هذه ا ل آ ي ه اثمهما أ ك ب ر من نفعهما بقي بعد ا ل ص ح ا ب ة يشربوه ولو كان ذره اكبر من نفعه طام الرجل ح وعودت على الخطيه ة ومتابقين ع ل ا و م ج م ع ن عليها ومجمعت سرلك على الحرام و أ ش ر ت اليه ا تابعا ر كماشي ض ة في التجاره م م ما كيبيعاشي ل ا والقبيح ا مثلا هذه ب و ل ا ط و ي ل ة ه ذ ه م ك م ش ا وهذه فئه ا ل ا ن اخر ب ك ن ن ن د خ ل الحلقه يا امي وهذا قوكت ب ل ج م ي د ي على هذا الاخر م ر ا و ه ق دمه شو هذه ا ل ا م ة شو اصحاب ا ل خ ض ر ا ت واصحاب الفواكه وكذلك المسلمين في بلادنا متفقين اتفاق شيطاني على ا ن في ج م ي ع ص ن ا د ي ق الجميل والحسن من فوق والقبيح والرديء والملا يصلحوه في الاسفل ج ي اتفاق, اتفاق سوق الجمله وسوق القصيده ت في الشوارع وضع يهدينا يمنعنا سيهديكم يوهدكم الجنة من طريق الجنة في الممشي ا ن تكونش ن لابدراني كملكم غ ن ا ف ل س منا ل ا س ل م المعجزه ق و ل ه م نغشنا كي يكمل حديثهم اذا الحفظه مو بوجهه لكن ا ل أ غ ل ب ي ة م ت ف ق ة على الغش و إ ذ ا ت ا ل ت ه و عيرته أ و نبهته أ و نطحته قلت ا ل ل ه اهدنا هذه ه ي ه ا ل ع ا م ة إ خ و ا ن ي فقد هديتوا ببعثه رسول الله و بنزول القران و بورود س ن ة المصطفى صلى الله ع لقد ي ه وسلم عرفنا فعلا ما يجوز وما لا يجوز ولماذا نتعمد ا ل م ع ص ي ة وعصيان الله عز وجل ولماذا نتخلى عن الواجبات هدى للناس وإذا والمسلم و القرآن المؤمن ا ا كنت ك يحسب على فما ر و ا ل ل ح د و ل ي هي و د و ا ل م م ص ر ا الأنواع ا ن وكل و ل ج و د ة بحدة منذ ا ل ل صلى الله ل ر س و ع ي ه وسلم س إلى أن تقوم أن الثانيه ع ة فخصوا ما قرآن م اذا كان ا ل ق ر آ ن هدى للمتقين ولك هدايه خاصه ة للمتقين رحضو هدى للمتقين اذ ما معنى هذه الهدايه التي تكون للمؤمنين وللمتقين انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى امنوا امنوا, أمنوا بربهم وصدقوا وتيقنوا وكانوا صادقين وزادهم هدى القران بعضه يفسر بعضا ولا يات لك بمثل الا جئناك بالحق و أ ح س ن تفسير الله عز و جل يفسر ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن و أ ح ي ا ن ا يفسره رسول الله و ما سكت عنه رسول الله صلى الله و سلم يفسره العلماء من مفسير الذين ت ح ق ق ف ه م شروط مفسره هدى للمتقين معنا هذه هدايه خ ا ص ة هذه هدايه العلماء خ ا ص ة بالمؤمنين المتقين الذين تابوا و انابوا إ ل ى الله و أ ق ب ل و ا على الله ي ي د ه د ا ي ة خ ا ص ة و ماذا تسميه ه د ا ي ة التوفيق و ه د ا ي ة التيسير وتسهيل ا ل ع ب ا د ة وتيسيرها للمؤمن الذي أ ق ب ل على الله ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله الذي غفل له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر ماذا كان يقول في دعائه اللهم اهدني و ي س ر الهدي لي هذا رسول الله الذي قال في حقه سبحانه وتعالى في صلاه ة الضحى والليل إ ذ ا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما ف آ و ى ووجدك ضالا فهدى الله يمتن على رسول الله ل أ ن ه وجده يتيما ف آ و ى بجده عبد المطلب وعمه ابي طالب ووجده ض ا ل ا ف ه د ا ه ب ا ل و ح ا ا ا ا ا ا ا ا م ع ن ى كان ضالا ليس ضالا بمعنى منحرفا أ و ف ا ش ق ا حاشاه صلى الله عليه وسلم كان معصوما حفظه الله قبل البعثه وبعدها وعصمه ا من ا ل منكر ا ت قبل البعثه وبعدها ومع ذلك كان لا يعرف معنى ا ل ق ر آ ن ولا معنى الدين ولا ا ل ع ب ا د ة ولا ا ل ص ل ا ة ولا ا ل ز ك ا ة ولا ا ل ص و م ولا كيف يعبد الله ولا ما يحب الله ولا ما يبغضه هذا م ع ن ى وجده ضالا ما كنت تدرك الكتاب ولا الايمان هذا هو ا ل ا ر ما كان يعرفها ل ك ت ا ب و ا ل إ ي م ا ن حتى ا ن ل الله علي ا ل ق ر آ ن قال ووجدك ضالا فهدى إن ه د ى م ح س و م امره ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني و ي س ر الهدي لي يعني ي س أ ل الله تعالى التوفيق والتيسير ورفع الحرج و أ ن ييسر عليه المشاق الموجود ة في العبادات وفي كل التكاليف في هذا الدين ا ل ح ل ي ف ولذلك ل م ا تقبل على الله تشعر ب ه د ا ي ة ث ا ن ي ة هذه الاولى هي ان كذبك وشتوب لما توشكى ص ك ذ ف ك ف د ي وليصلحك لما ي ل ح ك ش وشتوب لما تصليش وشتوب لما تصومش وشتق الله في المحرمات لما ت ت ق ي ش كتختار ع ط ي ك الله اختيار لما كتختار أ ن تكون في ج ن ب الله و أ ن تكون من عباد الله الصالحين وتنوي وتقصد الصلح مع الله يوفقك الله لما تريد فيجعل لك في قلبك لذة ت ج د ه التيشيرت في ا ع ب ا و تجلى في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة منها احاديث ق ر س ي ه يقول فيها سبحانه وتعالى ما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما ا ف ت ر ض س ه عنه ا وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل ساحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن س أ ل ن ي لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه كتب لي ترى بنور الله وتسمع بنور الله وتبطش بنور الله وتمشي بنور الله يحفظك الله في سمعك وبصرك ويديك و ر ج ل ك وفي حياتك كلها من ا ح ت ف ي ولدك وولد ولدك إ ن حفظت حدود الله احفظ الله يحفظك واذ يجاء في حديث اخر من تقرب إ ل ي شبرا تقربت إ ل ي ه ذراعا ومن تقرب إ ل ي ذراعا تقربت إ ل ي ه باعا ومن أ ت ا ن ي حبوا اتيته أ م ش ي ومن أ ت ا ن ي يمشي أ ت ي ت ه ه ر و ل ة لا إ ل ه إ ل ا الله ل ح ظ يا اخي حب الله عز وجل لتوبتك و إ ن ا ب ت ك و إ ق ب ا ل ك عليه أ ن ت م و ع د عن الله أ ل ا تستحي من الله و أ ن ت عبد ضعيف فقير ضار محتاج مفتقر إ ل ى الله و مع ذلك هو يقبل عليك و أ ن ت تفر منه سبحانه و تعالى ماذا تقوله يوم القيامه ستقر يا أ خ ي ان لك ع ج ه و لذلك يقول رب ا ل ع ز ة في حديث آ خ ر قدسي ف ي ن ا معناه اني و ا ل إ ن س والجند ل ف ي ن بائع عجيب أ خ ل ق ويعبد غيري و أ ر ز ق ويشكر غيري خ ي ر العباد نازل وشرهم إ ل ي صاعد أ ت و د د إ ل ي ه م بالنعم و أ ن ا الغني عنهم ويتبغضون إ ل ي بالمعاصي وهم أ ح و ز ما يكونون إ ل ي يتودد إ ل ي ك بالنعم الله عز وجل اتودد لك كيحبك و ف غ ض تحبه وتقرب ع ن د ه ق ل ي ل ويقرب منك كثيرا وهو الغني و أ ن ت م الفقراء وما عندكم ينفد وما عند الله باق ى إلى اعطى تسوي التوبة تذهبوه ترجع تثير تظلك انتفار يتقرب سواي سماء سماء والإناب والصلح ويقولك أو ومعرض وهو وما في فأين يا إليه غيري غير عليها غير إليك شيء أخي الله الله الله الله هل لك هل لك هل لك لك عبد رب رب عن الله ومعرض عن مع عرض عرض غني لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك وقل ا ل حق من ربكم فمن شاء ف ل ي و م ن ومن شاء فليكفر ولذلك إ خ و ا ن ي جاء في الحديث ا ل آ خ ر يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م وانسكم وجنكم كانوا على أ ت ق قلب رجل واحد ما زاد ذلك في م ل ك شيئا صور الملايير ن م العباد منذ آ د م إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة لو أ ن أ و ل ك م و أ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم اتعرف كم البلايين في ا ل م ر ا ي ر من الناس ومن الجن مثلهم لو كانوا على أ د ق قلب رجل واحد لو كانوا ك أ ب ي بكرمه جميعا ما فيهم شعاصي ولا منحاز ولا مجرم ولا ك ا ف كلهم حل أ ب و بكرمه ما زاد ذلك في ملك الله شيئا س ب ح ا ل ح ك ا م لما تكتر شعوبهم كي تفخشعروهم ك ي يوقعنات ان عندي ر ا ي كبيره الصين عندهم مليار فازع م كيحكم مليار شي حاجه ولا مليار غير كوائد هل ك ي ع م زبقان هل ك ي ع م الشجار هل ك ي ع م الحجر هل كيعب كي الباشا هل كيعب كي المال هل كيعب الاخوه هل كيعب الجنون هل يمشوف صورته هل محلق حواجبه هل م ح ل روينا كشمك هل كي ي ق ل شي كي وشي كي ي ر ب شي وشي كيعب شي وشي كيكل شي ح ي و ا ن ا ت في ا ل غ ا ب ة بل هو مو ض ل و مفتخر أ ن عند ي م ل ي ارض يا م ب ا ه و أ ض ل من البقاء و يفتخر الله ع ن د ه ا ل ب ل ا ي ي ن و ع ن د ه كل شيء سبحانه و تعالى هو ملك الملكي و ملك الملوك ش و ن يقول كيف دينا في عارب دينا القضية وبدينا الصيام غادي وهذا ما تلون في, وهذا في السيارة المطلوب وما ربستواله وتكسر وجد وضربات وهذا السنة تلون فرمنا عارب ما وهذا محر ذاكرة نحن وضعاف ا ل إ ي م ا ن والمنافقون يربطون هذه ا ل أ م و ر والعبادات الغيبيات الطاعه لله بالدنيا بمصالح د ن ي و ي ة وعرض الدنيا الزائف الزائف متاع الغرور هذا حل ا م ن ا ف ق ي ن ولذلك يروى أ ن أ ح د م ن ا ف ق ي ن لغض النظر عن مستواه في النفاق تاب الى الله و ل ج أ إ ل ى بيوت الله وصار يصلي كما كان يصلي ولما بدا ب ا ل ص ل ا ة توالت عليه المصائب ا ل و ا ح د ة و ا ل أ خ ر ى م ر ة في ا ل م ر أ ة م ر ة في الولد م ر ة في ا ل ب ا ه ي م ة م ر ة في ا ل ت ج ا ر ة والمنافق حس في ن ا ل ق ض ي ة غيرت ا ل ص ل ا ة د ما يصلي كان م ك يجي والو كان عادي وكل شي ء بخير الحمد لله ولكن غير بدا ل ص ل ا ة بدا عليه بالنحس تشاءم ب ا ل ص ل ا ة وقالوا ن ع د ه ش ا ميزات و ج ا ت عندها شي م ع ة في حريفة باعب الحفر ميزات ع من ل إذا ا عندك معزاكة في تبيت وجدت بيها عوة وكفشي لها ا ت ح ا المعزاكة بذيكة قال على ك عندها ي ص ا ل ل كثل ا إرهاب ا ميزات ع و ل إجلام إلا ب حذب أبوش إرهاب ا وشارون أمريكا ي م من قنطوش وعد عنده و الحج إ ر ه ا ب و الدرس إ ر ه ا ب و الدخول في الاسلام إ ر ه ا ب فهيديك حرب ف العالم على ا ل د ي ن لانه سمي عند اليهود الصليبيين إ ر ه ا ب و صحيح نحن لا نرهب أ ح د ا امام انتقاء ر ؤ و س ه ذ ا كان الله يرهبهم بنا حلا بخير في الموضوع هو الذي يرهب و قذف في قلوبهم الرعب هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو ه ابو ج ر الصواريخ ما عندهم ما الذي الله النووي ل قدفه و خ ر ا ت العلنية ي نعطي ج هاجر خ ل والسحر والشوافات الواحد ماله ل م معارض ع ا ا ر كيسر في فيه ف ت يوخي قلبه مرتبط بالله خوي معتصم ب ح ب الله المتين يخيف وفي ي د ك ومرقص الاسلام ر ة معينة معين وبرج ي قد تسمى حرابه حرابه يقطع الطرق وقتل الناس وسطو على أ م و ا ل الناس وهدد ت عرب الناس وقتل الناس ب ا ل ا س ل هذه تسمى حرابه في الاسلام وفي القانون يعني ق ت ع و إ ج ر ا ب أ م ا ا ل إ ر ه ا ب إ خ و ا ن ي لا في ا ل ل غ ة ولا في القران ولا في السنه لا ي ه لا قتل ولا ضرب ولا جرح ولا تفجير ولا اي شيء ا ل إ ر ه ا ب شيء معناوي م ا ف ي ه لا تلاحظه ل ايها الاخوه لا ي و ت خ ج ي شخص اخر وما ولكن لا يوجد شخص اخر ه ا ي م ت ز ا ت ر ه يكون ل د ي ع ن د ن اخر والترغيب يعني كي ن ط م ب وكي ن ا ل ر ه ب ة ك ي ن ا ل ر ه ب ة وكي نرغب ا ل ة و ا ل ر ه ب ونرغب ونرغب ونرهبنا من الله يخيفنا من عذابه وشتى الله تعالى, تعالى الله عن ذلك علوا م ك ب ي ر قالوا بالرسوس الله قالوا ل ل هم عنه م يد كبير قالوا أ أول ن إ ا ن هو س و ولكننا ل الله الله علينا نقل لنا لا هذا يغمنا يعني لقوله و كان المسلمون عن ع ل وسلم أنها تعالى ب ي ه و د لانتم د ء أمته أعداءها اشد ر ه ب ة في صدورهم من الله يشغل كتستفزنا كتعيز ا ا ل إ ر ه ا ب ه و م ص م و ا ل إ ر ا ق اللي بغاو ونحن ز و ل ا ل م س ت ل ح في القران لا ش م ج ن ن ا ن ز و ر في ا ل ق ر آ ن لا تجدن أ ش د الناس ع د ا و ة للذين امنوا اليهود والذين أ ش ر ك و ا لا يمكن و إ ذ ا نحن مسامحه العراق مع إ ر ه ا ب ي ي ن م ا و ي ن نحن ا دعاه سلام و دعاه وئال و دعاه إ خ ا ء و دعاه إ ل ى الله إ ل ى ر ح م ة الله والله اسمه السلام وتحيتنا السلام و ا ل ج ن ة م ه ا دار السلام و ا ل إ ر ا ب عند اليهود الصليبيين و أ ن أ ع و ا ن ه م المنافقين لا يحاولون ان يقلبوا عائل القفه كما يقال يعني يقولوا بكوس ولماذا ا س ل ر ي تتسلح ه م ك ي وادئ لان ل يدخل خ ر ديبخ وادئة ما نتسلح وان ي الذي احتى السلع قال الله عز وجل ب أ نستعد لاعداء الله ماذا قال فيه واعدوا لهم ما استطعتم من ق و ة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تسلع لغني ي وقاتلوا ف في ذلك الزمية ويجب في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يعتدأ ز وكل من وقد عصى الله عز وجل ورسوله الله صلى الله عليه وسلم إذن علينا من ضمن إذن أن نفهم يعتدف عطى عز القرآن هدى بأن وان ماذا القرآن يحاربه الاعداء من الصليبيين واليهود فانه الحق ولم يتعرف الحق اين هو ابحث عن اعدائك فاذا وجدتهم يحاربون شيئا معينا فاعلم بانه هو الحق لان عدو الصديق عدو لماذا يحارب الاسلام لانه الحق. الحق وماذا يظهرهم في هذه الاسلام وما يزحرف وما يموت ولا تموت الامه ما دام ا ل ق ر آ ن بها ا ل ق ر آ ن سيبقى بها ح ت ى ت ق و ا س س ا ع ة إ ن ن ا ننزلنا الذكر و إ ن ن ا لهم حافظون يمكننا ان نستعمر الموضوع ونستعمر العظيم ونستقل و ن العظيم ولكن ض و و ع ا ل إ س ل ا م غير ب ق ا هو هو وشد قطائف على الحق ظ ا ه ر لا يضرهم من خلفهم س ي أ ت ي امر الله وهم على ذلك ا د خ ل ف ا ل إ س ل ا م لا ي ح ر ب و لا طيار ولا صواريخ ولا نووي ولا مواد ز ا م ة ولا ك م و ي ا ت ولا إ ر ه ا ب ولا تطرف ب لانه أ ن دين ه ل ل ل ه أ دين ا ل ي ل ي لا م والقوي ت و الذي لا, لا يقام والحي القيوم الذي لا يحجب عنه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء هل أ ن ت مستعد أ ن تكون مع هذا ا ل إ ل ه العظيم الجليل وتكون في حزبه تكون مستعد ودعوت لانخلاط أنت في في في حزب الحال حملا الله مستعد مع الله لا قادم قادم رمضا مع أم أم خارية رمضان حمله انتخابيه مع الله يعني هاد دخلت ه ا ل حمله ديال ا ص ي ا م والصلاه ة ي و ا ل ص ل ا ة والصلاه ة ت والقران ه ي ر ك م ش و ا ل وتبرد حركاته لخوان و ز و ا ن ي علاش ح م ل ة موسي و ا ل ح م ل ة م ح د د ه ي ت سعد وعشرين ي ا ت ل ا ت ي واللي زج نهار يسمى اراضي ل ي س ت م ر ف الصلاه ف و ا ل اردباله سيسجل في أ م ر ي ك ا و إ س ر ا ئ ي ل اللائحه السوداء ا ر ا ض معنى اراضي فلتم الشجع ل ع ن رتب س ب ا ت الشياطين الجن ا ل إ ن س و أ ن ه تعثر برمضان وليال ب رمضان وصيام رمضان وقيام رمضان ونفحات رمضان والرحمات التي تنزل في رمضان و م غ ف ر ة رمضان و ا ل ع ط ق من الله في رمضان وفتح الجنان و إ غ ل ا ق النيران وسلسل الشياطين في رمضان وثلاث فإذا عدك أ ع د ا ء الاسلام ا ل إ ر ه ا ب ي ي ن فالله يعدك من عباده ا ل ص ا ل ح وهو يحب لك أ ن تكون ترهب بدون سلاح أكفيش ه م اله واحد ق د ر ب ه لا لا لا لا و ا ح د ق ا د ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ي ل و لا لا لا ل م لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أ ل و لا لا لا لا لا ل ل ه لا و ا لا لا لا لا لا لا ل لا لا لا لا لا لا م ي ق ر ر و بالمرضى والفقراء والضعاف وبمن يعيشوا في ضيق وحرج ف ي ا وبمن قلت أ ي د ي ه م وبمن ضاقت عليهم الدنيا وبمن أ ر ا د الزواج وبمن أ ر ا د ا ل أ و ل ا د وبمن أ ر ا د الاوراق أو او ريح قد يجب أن نحن لدي التجاره م يقابل نفس يعمل والذي والذكاء لفش نفس يخسروا البحيرة ولذلك ا ل ي بيفرده قال تعالى, تعالى فاعلم ل انه لا إله إ ل اله ا ل وبمعنى ترجع إلى الا ميت كتقول كربي وزوج لي ل و ر الله و ي ا وبغي و ن شوف شيء يغرقش يكون يطلبون لي الحركة جيد قارد ما م حتى وقالوا ك ي ب لها ان تتحرك ب ر يمسح يقل ه ي ا المكان ة ل ي مجيزل بحضة وقالوا ي ي لها ان تتحرك بهذا ي طلب ل المكان م غاتول واحد وقالوا ر ح ا لها ل ان قال قال له له ادي تتحرك بهذا المكان ي هذا هو الوقت إبراه. سيدنا فسوا الفس على أحدي. لما جاوش كل الناسة المسخوطة سمعنا لسعى فسعى يبراين يقع فيها كاملي كاتفي الكبير فيهم لدينا لدينا لدينا يذكرون عليه قلبوا عليه بألياتنا يبراين كبير الواحد واحد أحدهم العصنام فاتن خلالهم اختعوا خجوا الحفلة الصغر والكبر جابوا وخلالهم ما لما جاءوا شكوا بالكارثة شكوا هذا بالكارثة قالوا قالوا قلبوا قلبوا جابوا هرتهم هرتهم على خلالهم لا لهم لهم هذه ومشى ماذا انت نفعتك ووضع هذا هو ا ل س ق و الكبير هو الذي يرسل لك آ ل ي ه ويدبوه و ل ه ح ج ة شوف العقل م ن ط ق ما و يتعلم الوحي كلام الله هذا الواقع هذا الى عندكم ها هو تدير ه س ن ا ولا هرسهم هذا كبير هذا المشكله انهم س ي ظ ر و ن انه كان ذكي كان ي ت ع ا م ع و ن بالمنطق العقلي السليم اولا عندو ر ي زاد ا ح ج ز اولا هرسهم ادفعت الرسل اذا لا يصبحون ان يكونوا اليه ثانيا ما ق ض ي ج ي ق ل و ش كل هرسك ه يا د ر و ش ي ثالثا خلال كبير فيهم دعوته الى المحامي وقال متهم ان هذا م م ي المحامي ي يربض ا ل ح م د لله ا ل ح ر ا محامي ل ل ل ا ا ح ر و ا ل وقال و عنه في ان د ن أحنا ا هذا المحامي ع ا فيه ا ج ع ت الى المحامي ا ه ي فهو علموا ا ب أ ن ما يعبدون ليس اليه انما هي احزار لا تنفع ولا ا ترضع ولكن ا ايش أنا ل دي الأبادين والإجداد、لا. وقالوا عاوز ل ل إ ا م ا ف الله ألقيها ا ر ا ل و ه لا ما استعرض بانك اذا كنت مع الله ولو أ ل ق ي ت في النار فلا تحرق هذه ا ل ع ب ر ة تلسب وخذ تلقى في سجن لا تشعر ب ا ل و ح ش ولا بالغربه و يكون الله معك ما ظنك باثنين الله ثالثهما إ ذ يقول ص ا ح ب ه لا تحزن إ ن الله معنا و ش ي ل ك ل معك الله تخلق عاتبه قد تخلق لما ما قتعرفش بانه معك و م ن مقش بانه معك و المعيه م ع ي ل توفيق وتشديد و ر ع ا ي ة وحفظ إن ان ل ل ل ه مع ا ذ ي الله محسنون فهذا يصدنا ذكرني مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلى الله المغرب لذا المغرب عندما المغرب الكامل إلا بها عندما يفتروا أبما وصائم براحمة المغرب طوارئ حيرة عندما عنها تسد كتولي شبهية والعاصير ويكري وتمروا حالة بس المطاضرة ه يا رويل اه يا و ي ل اه يا رويل اه يا و ي ل اه يا رويل اه يا رويل اه يا رويل اه يا ر و ي اه يا رويل اه يا ر ي ل ا يا رويل اه يا رويل اه يا رويل اه يا رويل اه و ي ل ا يا و ي ل ا يا رويل اه يا رويل اه يا رويل اه يا رويل اه يا رويل اه يا ر و ل ا ت يا ر و اه و م ن ا ل س ن ة أ ن ل اه يا ر و ي ا م ع ا د و ل اه ي م و ي ل ا يا ر و ا ب ي م ر اه رطب أ و ت م ي ر ا ت أ و زرعتنا لا و ا ل ن ا مقلقه واقفين وقفين بدون ن ت و ق ب ر هاذولا ي ص ل ي و ي ه يا رويل ا و م ع ل ك ن ي ا م في ا نحن في ع ب ا د ة بيت الله ونعوذ و ا كما يقول ا ل أ ذ ا ن و ن ت ب ع و ح به ا ل س ن ة ونفطره ب ش و ي ة ونقبل الطلب ش ر إذا جاء أرسوا ل أ ش ه قاد إ بشويه بأسياً بعلموا ل ل ا ا ض ن إن ا ل ل مع وذينهم محسنون على الذين التقوا الله رقوا الرقوا الحريرة يوم نجيبوكم أكبر ح ط و في ح ر ا ب و ص ي ر ا بتسليم ا ل ح و ا ش ي م وقاموا ولا ي بتسليم ا الحرام د دقل في واحد. أعلى هاي وقاموا ل لله الشيطان ل بجوع ب ع ط ش و ل ا ث م الحرام ن ا ولا كنا نجع وقاموا ا الجامعة ل ة بتسليم وعن نشيك الحرام هاي شيك نجيبوه من ونجيب و م ا ك ا ن هذا كان م على ف حراما على ي كان فتره قبل ف د ي ل ان ا دباء سيف ت يقلق دباء غير تسرجية ت خ وخدمه د م تبع ا ل م ا ك ي وهذه تكلود ا ا ه و ا ا ش م حشم ي س ف ق له ا ل ل فينا و من ق عام ف ط ة ومشي ا ل ك ن غ ي شي م ع ن ا ع د ت هذا ي ت روضه عن ا ل ن س ا ر وعن النساء وعن النساء وعن النساء وعن النساء وعن ا ل ن ة ا ء وعن النساء وعن النساء وعن النساء وعن النساء و ع ر النساء وعن النساء وعن النساء ولكنهم د وولادك ل ب ي ي بغن ن ي ي ج و ع لم غ ر ب عواد يكن رضا يستطيعون و ومعنى ن س ان ل يفعلوا آيات وبتهالات و الغرب ر ويستطيعون س م ع ن في م ا ز ل ل ا ت ف ز ي ع ان يفعلوا م م البرنامج من الغرب ولكن هذا الان ع ل م قدش دي ا لم يقر بهذا خ ي ت الامر يقربخي ا ح ت م ش ا ع المسلمين ي ق و ل و ا ن ه ر ا ه و الامر ن ا لا وفيه يقر التليفزيون بهذا ع د ي ر ا ل ن ا س و ق ص ر ولكن ا هذا الامر لا م م يقر ك ي ة م ض ا ن ك ي ص بهذا الامر ع لذلك ى اخواني تجد في قمس تاقم تجد الهدايه ل ل ي طرف ا ر ا ل في المفتكيات والطرف الثانيه ي ر ك هي التوفيق لكن الله يوفقنا وكان صلاحك يقول الله مهديني ويسير هدياني أ ن ي ص ط ل ح مع الله و أ ن ي ت و ب و ت و ب ة النصوح و أ ن ي ت ع ر ف على الله و ي س ت غ ل هذه ا ل ف ر ص ة ا ل ر م ض ا ن ي ة و هذه النفعات الربانيه حتى لا تفلت منهم مشي ي ع ا ق الله جيدا و ي ل ت ز م بهذا الدين جيدا و حتى لا يلعب بهم م ر ة أ خ ر ى و حتى لا يخدعوا م ر ة أ خ ر ى و حتى لا ي ق ع و ا في شباك إ ب ل ي س م ر ة أ خ ر ى إ ن ا ل ق ر آ ن إ خ و ا ن ي الذي جعله الله هدى للناس و هدى للمتقين قال فيه سبحانه و تعالى وفي الاسلام الذي جاء فيه َ في افمن َْ كان ََ ميتا ًَِّ ف َ أ َ ح ْ ي َ ي ْ ن َ ا ه ُ اخواني الناس كانوا موتى النسق في الاسلام سمهم الله أموات. اموات افمن كان ميتا فاحيينا ه كالميت معنا كالكافر والكافر في اعتبار الله عز وجل ميت ميت القلب كما جاء في القلوب ث ل ا ث ة قلب حي وقلب المريض وقلب الميت القلب الحي هو قلب المؤمن والقلب المريض هو قلب المنافق والقلب الميت هو قلب الكافر ولذلك يعتبر الكافر ميتا عند الله و إ ذ ل ك قال ب صريح العباره افمن كان ميتا فاحيييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان ميتا كان كافرا فاحييناه بماذا ب ا ل ه د ا ي ة ب ا ل إ س ل ا م ب ا ل ق ر آ ن إ ذ ا ا ل ق ر آ ن اخواني ح ي ا ة وروح تنفخ في قلب الكافر فيحيا ب إ ذ ن الله ح ي ا ة ر ب ا ن ي ة ليست ح ي ا ة ح ي و ا ن ح ي ا ة الحيوان هي انني اعيش و أ أ ك ل و أ ش ر ب و أ ت ز و ج و أ ك ب ر و أ م ر لكن ا ل ح ي ا ة الطيبه ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة هي ا ل ح ي ا ة التي تكون تسير وفق شرع الله او من كان ميتا ف أ ح ي ي ن ا ه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال علماء هذه ا ل آ ي ة نزلت في حمزه بن ابي ل ابن عم رسول ط ا ب أبي جال مع ج ا ل وروي كذلك أنها نزلت في بن مع أبي جال كذلك أنها نزلت في عمار الياسر مع أ ب ي جاهل وكذلك ر ؤ ي ة أ ن ه ا نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أ ب ي جاهل وهناك من قال القول الخامس أ ن ه ا ع ا م ة لكل كافر ومؤمن هذا مثل ضربه الله للمؤمن الكافر افمن كان ميتا فاحييناه هو حمزه بن عمرو عبد الصالح معنى كان ميتا كان كافرا فاحييناه اي هديناه إ ل ى الاسلام و إ ل ى الايمان ب ا ل ق ر آ ن وجعلنا له ن و ر يمشي به في الناس وحمزه روي ة أ ن ح م ز ة كان راجعا من الصيد ب ي د ه النبل وقوس ا ل و النبل و أ خ ب ر ب أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قد القى عليه, على عليه م شيئا من القاذورات وهذا كحمزه بن عمرو هل ما ز ة م فعل أ ب و جهل برسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل ح م ز ة وكان لم يسلم بعد هذا ه الكذب هذا ا ل م ش ر أخذ نبله و ق و س ه فاتجه إ ل ى أ ب يجب ه ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك و اشياء اخرى لانه يجب ان ل ح يكون هناك ل اشياء اخرى لانه يجب ان ي ه و ن هناك اشياء اخرى ه د ا ي ة ح م ز ة رضي الله عنه ابن عمه رسول الله هو أ ن أ ب جان ا ل ق ا ب القاضوات على رسول الله ل ا و م وغار ح م ز ة على ابن عمه رسول الله و ن ا ش ك أ ن ه كان يبحث عن ا ل ح ق ي ق ة وكان يفكر فيما جاء به رسول الله فتبين الحق ولكن كان لم يتم لديه اليقين فلما وقعت هذه ا ل ح ا د ث ة كانت سببا في دخوله في ا ل إ س ل ا م قال ومن أ س ف ه منكم تعبدون ا ل ح ج ا ر ة من دون الله أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا عبده ورسوله إ ذ ن الذي كان ميتا ف أ ح ي ا ه الله ب ا ل إ س ل ا م و ب ا ل ه د ا ي ة ا ل إ س ل ا م و ح م ز ة وجعل له نورا يمشي به في ا ل ن ا ر هو القران نور يستضاء به نور من الرحمن ومن لم يجعله ل له نور فما له من نور ك م ن م نسله في الظلمات ليس بخارج منها هو أ ب و جهل ل ه بقي في الظلمات السامه على الظلمات, الظلمات هي ا ل ك ف ر وهي ا ل ع ص ي ا ن إ ذ ن إ خ و ا ن ي القران نور يحيي به الله من يشاء ويخرج به من يشاء من الظلمات إلى الى ن بالقرآن من و ر أخرجك فإذا إ الظلمات ل النور وجعل لك نورا تمشي به في الناس فاسبت على هدفته واعتصم على لك الناس بحبل الله فاسبت تمشي هدفته في به وتمسك بحبل الله عز وجل وبحبل الله المتين الذي لا يقطع أ ب د ا و ب ا ل ع ر و ة الوثقى التي لم تصام لها وحذار ان تتعلق بخيوط ا ل ع ن ك ب و س وبالتيارات ا ل ب ش ر ي ة وبالمذاهب ا ل و ض ع ي ة ا ل ض ا ل ا ا ل م ض ل ه وتقدمها على هذا النور الذي يضيء طريقك ويبين لك صراط الله المستقيم من سبل الشيطان ف ت ن ظ ف ص ر ا ط ه التي قال فيها و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ا ل ش ب ل فتفرق بكم عن سبيله إ خ و ا ن ي علينا أ ن ن ت ق الله و أ ن نتمسك بحبل الله المتين و أ ن نصطلح مع الله و أ ن نقبل على كتاب الله ت ل ا و ة وتدبرا وفهما وعملا لعلنا ن ت ق الله ولعلنا ننال رضى ا لان ل وجل وندخل ه عز ل ج ة بحول الله من ع قواته ل أ من جعل ا ل ق ر آ ن أ م ا م ه قاده إ ل ى ا ل ج ن ة ومن جعله وراء ظهره زجزمه في النار و ا ل ق ر آ ن إ خ و ا ن ي ح ج ة لك أ و عليك ف إ ن تلوته وتدبرته وعملت بمقتضاه وبما فيه قادك إ ل ى ا ل ج ن ة وكان حجه لك يوم ا ل ق ي ا ي ه و إ ذ ا جعلته وراء ظهرك وأعرضت و عنه اللهم ع ز ة في غيره والحق في غيره, والهداية في غيره زجك في قساك في النار. اللهم اجعل القران العظيم ر ب ع قلوبنا ونور أ ب ص ا ر ن ا وذهاب همومنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا واجعله شاهدا لنا ل ا ع ا ن ا اللهم ذ ك ن ا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعلنا من المؤمنين بمتشابهه والعاملين بمحكمه برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم شفع بلا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اوردنا حوضه ولا تفتن بعده واسقلا بيده ا ل ش ر ي ف ة ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا ن ض م ا بعدها أ ب د ا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغفرك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ ص ر ن ا وما أ ع ل ن ا وما أ ن ت اعلم به منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم ان ضعفاء فقونا وجهال فعلمنا وضعاف فقونا وفقراء فاغننا ومشتتون فاجمع شملنا ومتعاذون فجعلنا من ا ل متحابين فيك والمتضاوين فيك و ا ل م ت ب ا ز ي ن فيك اللهم يا غفور يا رحيم الحمد واغفر لنا اللهم اغفر لنا ذ ل ا ت ن ا و ز د في حسناتنا ووفق لما تحبه وترضاه من قول وعمل واجتن فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ولا تفضحن ا يوم ا ل أ ر ض عليك وينمل كتوبنا ويسر حسابنا واحشرنا في زمره نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرما يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب اجعلنا من الذين قلت فيهم هم الجلساء لا يشقى جلسهم ي اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محرما اللهم ثبتنا على دينك وثبتنا بالقول ا ل س ا ل ي في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم قوه هذه ا ل أ م ة واجمع شملها ووحد كلمتها يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ن س أ ل ك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين و إ ذ ا ع ر ض ت فتنه بقوم فاقبضنا إ ل ي ك غير مسئولين ا س أ ل ك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمن يقرب إ ل ى حبك و اللهم ا ا الماء الباري اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين إيمان من وفق ا ا ا ح ألحم الرحيمين س ب لك يا ت ت غ ف ل ن ا ما د م ذ ن ولا ب ن ا و ج ع ن من الذين يدركون القدر ذلك ف ت غ ف ل ن ا م ا تقدما من ن ذ و ب ن الى وما و تأخر ت ج ع ه شهر اللهم ا لنا خيرا من يا الرحيمين ولا ألف ألحم من تأمون برحمتك موفق إ ما تحبه وترضاه من قول وعمل اللهم وفق ملك البلاد محمد السادس الى كل خير و أ ر ه الحق حقا وزوق اتباعه و اللهم ب ا ط باطل و ن ز ق اجتنابه بطالة وهي صالحة وهيئ له لله ولكتابه ولنصوره ي ل ناصحة أ ة انصر ل ل م م س ي وعامتين اللهم ن المجاهدين خ ذ من ا س ل اللهم ل م م ي ن انصر ا في سبيلك ف ل مكان اللهم من ع ر ا د ب ا ل إ س ل ا م والمسلمين خيرا اللهم وفقه لكل خير اللهم سجد خطاه و ك له وليا و ن ص ر ا ومن ع ر ا د ب ا ل إ س ل ا م والمسلمين سوءا اللهم رد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره و أ ي ن فيه يوم أ س و د واجعله و أ م و ا ل ه غ ن ي م ة ا ل م س ل م ي ن اللهم يتم أ و ل ا د ه ورمل زوجته و ج م د الدم في ع ر و ق ه ر ح م ت ك يا ر ح م ا ل ر ح ي م ي ن اللهم انصر إ خ و ا ن المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان و ك ص س و ف ه وفي كشمير وفي افغانستان وفي جميع أ خ ط ا ء ا ل أ ر ض برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وثبت أ ق د ا م ه م اللهم احقن ي دماءهم واجمع كلمتهم ورص صفوفهم و ع ن ز ل نقمتك وغضبك عصا يونيين و أ ع و ا ن ه م من الصليبيين ومن المنافقين اللهم شتت شملهم ونكس أ ع ل ا م ه م وكس شوكتهم وزلزل الارض من تحت أ ق د ا م ه م نجعلك ن اللهم في اللهم بما شئت وكيف شئت إ ن ك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم انهم لا يعجزونك فاين فهم عجائب قدرتك اللهم إ ن ه م لا يعجزونك ف أ ي ن فهم ي عجائب قدرتك اللهم خذهم بما شئت وكيف شئت إ ن ك على كل شيء قدير وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين